كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بثيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبطارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا جعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بثيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وررتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون